توحيد بعدما بين لك المضاف الذي هو لفظ كتاب من حيث الاشتقاق ومن حيث المعنى أراد أن يبين لك ما يتعلق به المضاف إليه وهو لفظ التوحيد وتوحيد ذكر أنه مصدر وحده يوحيد توحيدا وقبل ذلك يجب أن تعرف أن لفظ التوحيد لفظ شرعي يعني نطق به الشارع وهو إن لم يرد في القرآن إلا أنه ورد فيه بالسنة كما جاء في حديث جابر في الحج فأهل بالتوحيد فذا قال الصحابي الجليل فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك إلى إلى آخره وكذلك جاء في حديث معاذ حديث ابن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ اليمن جاء فيه فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى ان يوحدوا الله إذا جاء لفظ التوحيد في, في الشرع فدل ذلك على أنه لفظ حنيذ ننظر فيه من جهة المعنى اللغوي ومن جهة المعنى الشرعي وإذا كان لفظا شرعيا فقد أمر الله تعالى به وقد تكفل ببيانه فالذي بين معنى التوحيد هو الله عز وجل والذي بين معنى التوحيد هو النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدع الله عز وجل أحد من البشر أن يدخل في هذا المفهوم الجليل العظيم الذي أجمع عليه الرسل والانبياء وكل تفسير للتوحيد يخالف ما جاء به الرسل والانبياء فهو باطل مردود على أصحابه ولذلك الجهميه لهم مفهوم يختص بالتوحيد وكذلك المعتزله وكذلك عباد القبور من الصوفيه ونحوهم وكذلك المتكلمون كل طائفة كل طائفه تفسر التوحيد بما يوافق اصولها أما التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأرسل به الأنبياء مرسلون فهو نوع آخر. قال التوحيد مصدر وحدة وحده يوحده توحيدا جعله واحدا أي فردا. فمادة التوحيد مشتقة من من الوحدة بفتح الواو من الوحدة والوحدة المراد بها الانفراد. مراد بها الانفراد يعني جاء زيد وحده أي منفردا. زيد أو فلال واحد دهره أو لا نظير له حينئذ نقول هذا المراد به إفراده من حيث المعنى والإفراد في لسان العرب وكذلك بالشرع لا يتم إلا بيبركني وهما الإثبات والنفي فإذا أفردت زيدا بالعلم حينيذ لابد من صيغة تدل على الإثبات والنفي ما زيد إلا عالم أو ما العالم إلا زيد فحصرت العلم فيه في زيد ان لابد ان تاتي بي طريق من طرق الحصر وهو الاثبات والنفي كذلك ما يتعلق بالمعنى الشرعي ولابد ان ياتي بي بلفظ يدل على الاثبات والنفي وهو ما والا او لا والا اذا التوحيد مصدر وحده يوحد توحيدا جعله واحدا جعله واحدا اي فردا ووحده قال انه واحد احد اي معنى اخر أو قال لا إله إلا الله فكل ذلك يسمى توحيدا والواحد والأحد وصف اسم البالي تعالى كما أنه اسم له يدل على معنى الوحدة وهي الانفراد وجاءت هنا مطلقة الواحد أي الواحد في ذاته وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته قل هو الله أحد أي أحد واحد في ذاته وفي ربوبيته وفي اسمائه وصفاته فكلما جاء لفظ الواحد والأحد في القرآن والسنة لذلك تعمم المعنى على ما ذكر وتجعله شاملا لأنواع التوحيد الثلاثة قال لاختصاصه بالأحدية هذا المعنى المراد به المعنى اللغوي وهو مأخوذ في المعنى الشرعي لأن التوحيد هو إفراد الله تعالى بمختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات فمدار التوحيد قائم على هذه الأنواع الثلاثة إما إفراد لابد من المعنى اللغوي إما إفراد في الربوبية وهو ما يختص بأفعاله جل وعلا وإما إفراد بالألهية وهو ما يختص بأفعال العباد وإما إفراد يتعلق بأسمائه وصفاته وهو توحيد الأسماء والصفات ولذلك قسم التوحيد لهذه الأنواع الثلاثة والإفراد هذا قيد لابد منه وهو يدل على نفي التعدد الإفراد يدل على نفي التعدد ولذلك لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا اذا نفى ماذا؟ نفى التعدد وقد فهموا من قول لا إله إلا الله ذلك المعنى اللغوي لأنهم أهل لغة اهل فصاحة وأهل علم بفقه الألفاظ حينئذ لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله فهموا أن المراد لا معبود بحق إلا الله هكذا العرب فهم المشركون الذين كفرهم الله عز وجل من سابع سماء وحل دماءهم وإن ما تعلمهم عليه فهم خالدون مخلدون في النار فهموا من قول لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله ولذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة فهم أفقه وأعلم من كثير من المتأخرين. ثم أراد أن يقسم التوحيد وعرفنا أن التوحيد له مفهوم عام يعني يشمل الأنواع الثلاثة ولك أن تحده بقول بعضهم إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والاسماء والصفات ولك أن تقول التوحيد هو اعتقاد أن الله واحد لا شريك له والاعتقاد افتعان من العقد وهو عقد الحبل ربط بعضه ببعضه يعني شده نقيض حله حينئذ الاعتقاد محله القلب محله القلب اعتقاد ان الله واحد لا شريك له في ماذا اطلق التعريف هنا حينئذ الاعتقاد هذا محله القلب اعتقد ماذا ان الله واحد لا شريك له في الربوبيه حينئذ يسمى توحيد الربوبيه اعتقاد ان الله واحد لا شريك له في الالوهيه حينئذ يدن يسمى ماذا توحيد الألوهية اعتقاد أن الله واحد لا شريك له في أسمائه وصفاته حينئذ يدن يسمى توحيد الأسماء والصفات وهذا هو السبب في انقسام التوحيد إلى ثلاثة أنواع أن ثم متعلق ومتعلق لذلك ينقسم التوحيد إلى أقسام ثلاثة باعتبار وينقسم إلى نوعين قسمين اثنين باعتبار آخر فالنظر في التقسيم الثلاثي وهو حق باعتبار الاعتقاد الذي هو متعلق باعتبار المتعلق يعني الاعتقاد تعلق بماذا ماذا اعتقدت ربوبية الله عز وجل أنه واحد أحد في ربوبيته إذا ال الذي في القلب يسمى متعلق الذي يتعلق بالباري جل وعلا يسمى ماذا متعلق بفتح اللام فحينئذ لما تعلق الاعتقاد بربوبية الباري جل وعلا واعتقد إفراده في ذلك سمية وحيد الربوبية و الاعتقاد الآخر مغاير للاعتقاد الأول يعني ثم ثلاث اعتقادات لا شك بينهما تغاير وإلا لاتحدت الأقسام الثلاثة يعني الاعتقاد في الربوبيه ليس هو عين الاعتقاد في الألوهية ليس هو عين الاعتقاد في الأسماء والصفات فكل واحد من هذه الأنواع مغاير للنوع الآخر فعندنا متعلق الذي هو الاعتقاد وهو جنس عام وعندنا المتعلق وهو ذات البار جل وعلا وأسماءه وصفاته وربوبيته وكذلك ما يتعلق به ألوهية إذن ينقسم التوحيد قال المصنف وأقسام التوحيد ثلاثة كيف انقسم إلى ثلاثة أنواع هكذا باختصار تقول باعتبار المتعلق ما هو المتعلق؟ الربوبية الألوهية الأسماء والصفات ما هو المتعلق بكسر الله هو الاعتقاد الكائن فيه في القلب فإذا عرفنا التوحيد العام بكونه اعتقاد أن الله واحد لا شريك له حينئذ فهمت كيف انقسم التوحيد إلى هذه الأنواع الثلاثة فإذا عرفت أن التوحيد لفظ شرعي وعرفت أن معناه من جهة العموم افراد الله تعالى بمختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات فعلم أنه يقسم باعتبار المتعلق إلى أقسام ثلاثة هل هذا التقسيم تقسيم شرعي أم أنه الصلاحي الصلاح عليه العلماء كما يصلحون على سائر المسائل التي يقسمونها كالصلاحي على تقسيم الكلمة إلى نوعين إلى ثلاثة أنواع وتقسيم الكلام إلى نوعين خبر إن شاء اخره هذا الصلاح لو زيد عليه لا يكون مخالفا للشرع الصواب أن تقسيم التوحيد تقسيم شرعي يدل عليه دلاله الكتاب والسنه واكد ما يستدل به هو الاستقراء التام حينئذ إن استدل بجزئي على كل يعني بحثوا ونظروا في القران فوجدوا ان الله تعالى اما ان يتحدث ويخبر عن نفسه عن ذاته عن ربوبيته عن أسمائه وصفاته عن الوهيته ولا يزيد على على ثلاثه انواع فقال اهل العلم اذن ينقسم التوحيد الى اقسام ثلاثة وقد ذكر ذلك الشيخ الامير رحمه الله تعالى في اضواء البيان وقال الحجة في تقسيم التوحيد إلى ثلاثة هو الاستقراء التام للكتاب والسنة قال هنا وقسام التوحيد ثلاثة الأول توحيد الربوبيه وهو العلم والإقرار بأن الله رب كل شيء وخالقه ومليك والمدبر لأمور خلقه جميع هذه لا شك أنها أفعال تضاف وتنسب إلى الباري جل وعلا ليس للعبد فيها إلا أن يعتقد ما جاء به النص على الوجه الشرعي يعني لابد أن يعتقد إثبات ذلك للباري جل وعلا على الوجه الشرعي الذي يتحقق فيه معنى التوحيد فإذا قلنا بأن الله تعالى من أفعاله الخلق حينئذ ماذا يعتقد العبد من هذه الصفاء وهذا الفعل إفراد الله تعالى بالخلق حينئذ لا خالق إلا الله فإذا, أضاف ووصف الصفة أو فإذا وصف المخلوق بما اختص به البالي جل وعلا من صفة الخلق فقد وقع فيه في الشرك وانتقض عنده التوحيد المتعلق به بالربوبية إفراد الله تعالى بالرزق إفراد الله تعالى بالتدبير بالملك بالنفع والضر كل ذلك يجب افراده للبالي جل وعلا بمعنى أنه يضاف إلى البالي ويوصف به الرب جل وعلا وينفى عما سواه من المخلوقين فلو أثبت شيئا من ذلك لسائل المخلوقين أو لبعضهم سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا فقد وقع في الشرك الأكبر المتعلق بالربوبية إذن توحيد الربوبية هذا الى إلى الرب والنظر فيه يكون باعتبار إفراد الله تعالى بأفعاله هو جل وعلا قال والثاني توحيد الأسماء والصفات وهو أي توحيد الأسماء والصفات أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال ونعوت الجلال وعرفنا أن الصفه والنعت بمعنى واحد على على الصحيح من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل فسرنا ذلك في درس الماضي بمعنى أنه يثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه جل وعلا في كتابه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه فلا يضاف اسم إلى الباري جل وعلا إلا بطريق شرعي ولا يوصف الباري جل وعلا إلا بصفة ثبتت بطريق شرعي وليس ثم إلا الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين وكذلك يكون النظر فيه باعتبار الإثبات والنفي لابد أن يكون دائرا على الإثبات والنفي والثالث توحيد الإلهية الإلهية والألوهية يقال الألوهية هذه مصدر والإلهية هذه نسبة ويقال كذلك توحيد العبادة فبالنظر إلى أفعال العباد يسمى توحيد العبادة لأن الذي يفعل العبادة من المكلف وبالإضافة يعني بنسبته إلى جل وعلا فهو توحيد الإلهية والألوهية وهذه الأنواع أو الأسماء الثلاثة مستعمل عند أهل العلم فتوحيد الإلهية والالوهيه وتوحيد العبادة هو إفراد الله تعالى بأفعال العبيد بمعنى أنه يعبد الله تعالى ولابد من الإفراد ولا يتحقق عنده التوحيد إلا بهذا وهو ماذا أن يفرد البار جل وعلا بالعبادة وينفي سائر ذلك عن سائر المخلوقين يعني لا يتوجه بعبادة لا قلبية ولا عمليه لغير الله عز وجل إذا صرف شيئا من ذلك لغير الله تعالى فقد وقع في الشرك الأكبر يعني لا فرق بين من يثبت صفة الخلق لغير الله عز وجل وبين من يثبت صفة أو يثبت العباده لغير الله عز وجل كمن يصلي ويسجد لغير الله عز وجل وقع في الشرك الأكبر لأنه صرف نوعا من أنواع عبادة لغير الله تعالى إذا لا فرق من حيث الشرك وصرف أو اعتقاد أن ثم من يدبر مع الله عز وجل في ملكه أو أن يتوجه بعبادة قلبية كالتوكل والمحبه والرجاء والخوف لغير الله عز وجل أو بعبادة بدنية لا فرق بينهما البته لكن أيهما أعظم لا شك أن الشرك في العبادة أعظم من الشرك في الربوبية ولذلك جملة المشركين الاوائل الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف المشركين المتأخرين جملة المشركين الأوائل كانوا يقرون بجملة من أصول توحيد الربوبية ولا ينازعون في ذلك البت بخلاف المشركين المتأخرين إلى زماننا هذا فقد وقعوا في الشركين يعني الشرك في العبادة والشرك كذلك في الربوبيه ولذلك يعتقدون أن الولي قادر على أن يخلق ما في الأرحام وهذا لا شك أنه شرك أكبر فيه في الربوبيه قال توحيد الإلهية إذن عرفنا الالهيه هذا نسبة ليس مصدرا إله جاء تليا النسبه ثم جاء بيه بالتاء المصدر كالقومية والسلفية والحزبية ونحن هذه مصادر مولدة هذه مصادر مولدة إلهية مثلها فهو نسبة أما الألوهية فهو مصدر فرق بينهما لكن المراد به هنا أنه صار علما لمسمى هذا المسمى هو إفراد الله تعالى بأفعال العباد عرفه المصنف هنا رحمه الله تعالى بتعريف وهو قوله إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له إذن عبادة ثم هذه العبادة لن يتحقق التوحيد إلا بإخلاصها ما المراد بالإخلاص؟ إخلاص العبادة هنا إفراد الله تعالى بالعبادة ما معنى إفراد؟ اتبه يا من تعذر بالجهل ما معنى إفراد الله عز وجل هنا بالعبادة؟ بمعنى ألا يتوجه بالعبادة لغير الله عز وجل إن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل فقد انتقض عنده التوحيد لماذا؟ لأنه لم يتحقق عنده الوصف عرفنا أن هذه عبادات كالصلاة والصوم والزكاة والحج هي أوصاف احداث يحدثها فاعلها كالمصلي يحدث الصلاة والصوم, والصوم يحدثه الصائم كذلك التوحيد يحدثه الموحد إذا له حقيقة فالذي يزعم أنه صائم ويضع الماء بجواره ويشرب ماذا نقول له وهو متعمد ها نقول له صائم قل لا لست صائما ابطلت وأفسدت صوم لأن حقيقة الصوم ليست قائمة بك لماذا؟ لأن الصوم الشرعي له حقيقة والذي يدعي التوحيد أنه مخلص العبادة لله عز ثم يسجد للصنم أو يذبح لغير الله عز وجل فإذا ادعى التوحيد قلنا له ماذا؟ بطلت توحيدك وأفسدته بالعبادة لغير الله لا فرق بينهما البتة هذه عبادة حقيقة الصوم وكذلك الصلاة حقيقة الصحة الصلاة إذا أبطلها حينئذ ننفي عنه وصف الصلاة وننفي عنه وصف الصوم كذلك ما يتعلق به بالتوحيد فله حقيقة ما هي الحقيقة افراد الله تعالى بالعبادة هل هذا الذي يعبد الصنم أو يعبد المقبور الولي فلان وفلان؟ ويذبح له ويطوف به ويستغيث به ويتوكل عليه ويخاف منه أشد من خوفه من الله عز وجل ويرج منه ما لا يرج من الله ويدعي ويزعم أن بيده الملك والنفع والضر هل هذا عنده التوحيد الجواب لا إذن كيف يقال بأنه مسلم ويعذر بالجهد تناقض لا يقوله من شم رائحة التوحيد البت لماذا لأن حقيقة التوحيد منتفية ولذلك قلت لكم مرارا من أراد أن يضبط مسألة وأشكل عليه مسألة العذر بالجهل فليرجع إلى حقيقة التوحيد ما هو التوحيد؟ هل هو موجود أم لا؟ حينئذ إذا أثبتته مع وجود ناقضه كمن أثبت وصف الصلاة مع وجود مبطلها وكمن أثبت الصوم مع وجود مفسده حينئذ نقول هذا يعتبر من من التناقض كما أنك تنفي الصوم عمن يشرب عمدا. كذلك من باب اولياء عاقل ان تنفي التوحيد عمن يذبح لغير الله تعالى حينئذ لا يقال بانه موحد البتة اذا اخلاص العبادة لله وحده لا شريك له لا شريك له في هذه العباده كما انه لا يصلي الا لله عز وجل كذلك لا يتوكل على غير الله عز وجل ولا يتعلق قلبه بغير الله عز وجل فان حصل شيء من ذلك فقد صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل حينئذ يعتبر مشركا وقد انتفى عنه وصف التوحيد فانتبه لهذا إذا عرفت التوحيد بما ذكر لازم من ذلك أن تنفيه إذا انتفت الحقيقة فلو حقيقة إذن إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له ويتعلق هذا التوحيد بأنواع العبادات والتي عبر عنها المصنف رحمه الله تعالى بقوله بأعمال العبد إذن افراد الله تعالى بأفعال العبيد بأفعال المكلفين حينئذ إذا أفرد الله تعالى بالعبادة ولم يصرفها لغيره جل وعلا فقد حقق هذا التوحيد قال ويتعلق أي هذا النوع من أنواع التوحيد الثلاثه بأعمال العبد وأقواله الظاهرة والباطنة لأن العبادة تكون بالقلب وتكون بيب اللسان وتكون ظاهرة وتكون باطنة كذلك عبادات قلبية عبادات قوليه عبادات تكون بالبدن إذا هذه ثلاث محال. حينئذ قد تكون ظاهرة وقد تكون باطنة خلاف ما زعمه أراد أن يبين أن هذا التوحيد قد انقسم فيه الناس إلى أقسام جعلها ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية وغيرها إلى خمسة أقسام لكن الفتنة أعظم بالمتكلمة والصوفية. إنما أكثر من ينتبه إلى إلى الإسلام. قال خلاف ما زعمه زعمه. هذا في إبطال. لأن الزعم لأن الزعم يستعمل فيه في القول الباطل. ما زعمه المتكلمة نسبة إلى علم الكلام. الذين يسمون بالمتكلمين والصوفيه والصوفية انواع لكن الغالب والأعم سيما في هذا الزمان أنهم مشركون وأما الصوفية الاول الذين عبر عنهم الشاطب في الاعتصام هؤلاء إن وجدوا فهم على قلة نادر الذي يمارس ما يتعلق بأعمال القلوب ويزداد بالعلم بها ما يسمى بارباب السلوك ونحو ذلك هؤلاء قد يكونوا موجودين في هذا الزمان لكنهم على, على قلة وإلا الاصل المطرد الآن في الصوفية إذا أطلق انصرف إلى عباد القبور ولا يكاد يوجد الصوف إلا وهو يعبد هذه القبور من دون الله وجل لهم مفهوم للتوحيد هذا التوحيد نازع فيه مفهوم التوحيد الشرعي ولذلك ذكرت لك قاعدة أن هذه الألفاظ الشرعية لا يرجع فيها في تفسيرها إلى غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا الإسلام ولا الإيمان ولا الكفر ولا الشرك ولا التوحيد لا يرجع كما أننا لا نرجع في حقيقة الصلاة إلى غير الشرع وحقيقة الصوم إلى غير الشرع ولا نقبل قولا لأحد من العلماء كائن من كان في أن يزيد أو أن ينقص من مفهوم الصلاة أو من مفهوم الصوم أو من مفهوم الحج ولو قال عالم كلمة واحدة قلنا ايتي بالدليل على أن هذا سنة ايتي بالدليل على أن هذا واجب ايتي بالدليل على أن هذا ركن فلا نقبل قولا إلا بي بدليل كذلك ما يتعلق بالتوحيد فبينه الله عز وجل أتم بيان فلا نحتاج حينئذ لا لأبي الحسن الأشعر ولا الجهم من الصفان ولا غيره ممن لهم فهوم تختلف عن فهم الأنبياء والمرسلين فضلا عن غيرهم من من السلف في مفهوم التوحيد قال هنا خلاف ما زعمه المتكلمة والصوفية وغيرهم من أرباب البدع فلهم مفهوم في التوحيد يخالف ما عليه المرسلون من أن المراد بالتوحيد ما هو مجرد توحيد الربوبية إذن تداخلت عنده المفاهيم ففسروا لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية وإذا فسر المفسر بتو لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية ما عرف التوحيد بمعنى أنه يعتقد أن التوحيد الذي انزلت بل خلقت الخليقه من أجله وأنزلت الكتب وأرسلت الرسل هو أن يعرفوا أن الله ربهم وأن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق والنافع الضار ثم بعد ذلك متى ما وقع الشرك في صرف العباد لغير الله عز وجل قال هذا ليس بشرك وهذا الذي يفعله الآن عباد القبور من الصوفية وغيرهم يقول هذا الذي يفعل عند القبور ليس بشرك لماذا؟ لأن الشرك تعتقد ان ثم خالقا مع الله عز وجل أن تعتقد ان ثم من يستقل بالملك والنفع والضر مع الله وهم لا يعتقدون هذا وبالفعل قد لا يعتقدون هذا لكن يصرفون سائل العبادات لغير الله عز وجل حينئذ هل هذا ينفعهم الجواب لا لأن العبر بماذا بالمعاني والحقائق لا بالالفاظ سموه شركا سموه عبادة سموه توحيدا سموه إيمانا سموا ما شئتم هذه عبادة صرفت لغير الله عز وجل والحكم نازل عليكم ولازم لكم لا فرق بينهم البتة فالعبرة بماذا؟ بالحقائق وأما قلب الأسماء وما يكون تحت الأسماء بما يخالف الشرع، هذه فهوم خاصة لماذا؟ لأنه كما مر معنا أن التوحيد هذا من أعظم ما بينه الله عز وجل ويدل عليه دليل الفطرة ويدل عليه دليل العقل ويدل عليه كذلك دليل الحس وكذلك يدل عليه دليل الشرع فلو غاب عنهم دليل الشرع بقيت الأدلة الأخرى دالة على أن الذي يعبد هو الله عز وجل وحده دون ما سواه ولذلك حسن التوحيد مدرك بالفطرة والعقل وليس بالشرع فحسم. وقبح الشركي كذلك مدرك بالفطرة وبالعقل وليس بالشرع في حسب خلافاً لأهل البدع قال رحمه الله تعالى من أن المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبيه إذا من فسر لا إله إلا الله بتوحيد الربوبيه فهو تفسير باطل. وانتبه هنا الدقة في التعبير وكلام شهر سلام يأتي نصه كاملاً قال مجرد توحيد الربوبيه ولم يقل أن توحيد الله داخل في مفهوم لا إله إلا الله لأن ثم قولين قول هو قول الرسل والانبياء وهو أن لا إله إلا الله تدل على توحيد الربوبيه لكنها دلالتها على توحيد الربوبيه لا بالمطابقة وإنما بدلالة التضمن قوله مجرد توحيد الربوبيه بمعنى أن لا إله إلا الله تدل على على توحيد الربوبيه بالمطابقة ب ثم فرق بين الدلالتين دلالة المطابقة دلالة اصليه اللغ على تمام المعنى الذي وضع له. بمعنى أن لا إله إلا الله وضعت للدلالة على أنه لا خالق إلا الله الجواب لا دلالة لا إله إلا الله هل تدل ضمنا بمعنى أنها تدل على أنه لا معبود بحق إلا الله وتدل في ضمن ذلك ان لا خالق إلا الله الثاني الذي جاءت به الرسل هو الثاني أن توحيد الربوبية داخل في توحيد الألوهية حينئذ لا إله إلا الله تدل على أنواع التوحيد الثلاثة لكن بدلالة المطابقة تدل على توحيد الإلهية الألوهية العبادة وبدلالة التضمن تدل على توحيد الربوبية ولذلك من دقة كلام الاسلام السلام الله تعالى أنه عبر بماذا مجرد يعني تجردت لا إله إلا الله في الدلاله على توحيد ربوبية وهذا باطن فإذا قال قائل لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله صار هذا المعنى باطلا وصار هذا المعنى بدعه كما يقول بعض المعاصرين لا إله إلا الله لا حاكم إلا الله هذا باطل لماذا لأنه جعل مدلول لا إله إلا الله دلاله مطابقة على هذا المعنى الذي هو توحيد الربوبية وإنما يقال من معاني لا إله إلا الله بدلالة التضمن لا خالق إلا الله إذن حاصل أن لا إله إلا الله لها دلالتان الأولى دلالة المطابقة لا تدل إلا على توحيد الإلهية فمن زعم أنها تدل على توحيد الربوبيه فقوله باطل ويعتبر بدعة وحدث في الدين الثاني أن لا إله إلا الله تدل بدلالة التضمن لا بدلالة المطابقة على توحيد الربوبيه وهو حق ولذلك إذا قيل لك هل الرسل دعت إلى توحيد الربوبية فلا شك أن الجواب نعم وإذا قيل لك هل الرسل بعثت من أجل توحيد الربوبية فالجواب لا لماذا لأن التوحيد الذي أرسلت من أجله الرسل هو توحيد الألوهية فقوله مجرد هذا فيه إشارة إلى أن لا اله الا الله تدل على توحيد الربوبيه لكن لا كما قاله اهل البدع وانما تدل على توحيد الربوبيه بدلاله التضمن قال وانهم اي هؤلاء المتكلمه والمتصوفه إذا اثبتوا ذلك يعني توحيد الربوبيه أن ان لا اله الا الله تدل على مجرد توحيد الربوبيه إذا اثبتوا ذلك بالدليل يعني الدليل العقلي حينئذ اثبتوا غايه التوحيد انتهى عندهم التوحيد لم يبق الا ماذا الا ان نقول الله عز وجل الكون هذا له اله له رب له خالق ثم يذهبون بالأدلة العقلية في اثبات ذلك وانهم اذا اثبتوا ذلك يعني بالدليل فقد اثبتوا غاية التوحيد اي نهايه التوحيد قال وان من اقر واعترف بما يستحقه سبحانه من الصفات ونزهه عن كل ما يتنزه عنه وأقر انه سبحانه خالق كل شيء يعني دون ما سواه فهو الموحد يعني من أتى بتوحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات عند المتكلمة والصوفية أنه هو الموحد غاية التوحيد كمل عنده التوحيد وتوحيد العبادة لا يعرفونه توحيد الألوهية لا يعرفون الصوفيه ومن نحناهم لا يعرفون توحيد العبادة ولذلك يقعون في الشرك الاكبر. ثم لا يسمونه ماذا لا يسمونه شرك لماذا لأن التوحيد نقيضه الشرك فإذا كان التوحيد محصورا في الربوبيه والأسماء والصفات صار نقيضه ماذا؟ الشرك في الربوبيه والشرك في الأسماء والصفات اين الشرك في العبادة؟ لا يوجد لأنه ليس عندهم توحيد عبادة كذلك حينئذ إذا وقعوا في الشرك الاكبر من صرف العبادة لغير الله عز وجل لا يسمى, لا يسمى ذلك شركا لأن التوحيد الذي هو العاصل وتوحيد الألوهية هذا لا وجود له عندهم قال فهو الموحد يعني على زعمهم قال الشيخ الاسلام ردا عليهم بل لا يكون بل هنا لابطال يعني ابطلا وانتقلا انتقلا وابطلا بل لا يكون العبد مسلم موحدا حتى يشهد ان لا اله الا الله وحده ويقر انه وحده يعني انه سبحانه وحده هو الاله المستحق للعباده اذا رده توحيد هنا لا اله الا الله الى توحيد العباده ولذلك لا اله اله فعال بمعنى مفعول فيفسر بماذا بالمعبود إذن لا اله الا الله لا معبود فاذا فسر بلا خالق لا مالك لا نافع لا حاكم فقد انحرف عن عن التوحيد قال ويقر انه وحده هو الاله المستحق للعباده ويلتزم بعبادته وحده لا شريك له هذا كلام رحمه الله تعالى واضح بي يدل على أن الموحد لن يكون موحدا إلا إذا تحقق بتوحيد العبادة لا يسمى موحدا في الشرع إلا إذا تحقق بتوحيد العبادة فإذا قر بتوحيد الربوبيه وقر بتوحيد الأسماء والصفات لا يسمى موحدا في الشرع بل لابد أن يضيف إلى ذلك أن يعتقد أن الإله المستحق للعباده هو الله عز وجل وحده قال ويلتزم بعبادته وحده لا شريك له يلتزم بمعنى أنه لا يعبد غير الله عز وجل فإن عبد غير الله وصرف أنواع من العبادة حينئذ هل تحقق في وصف التوحيد الجواب لا وهذا من أعظم الأدلة تدل على بطلان القول بكون من وقع ممن ينتسب إلى الإسلام وقع في الشرك الأكبر بحذافيره ثم يقال هو مسلم لكنه يعذر به بالجاهل يقول هذا قول باطل مصادم لأدلة الكتاب والسنة والإجماع وأعظم ما يدل على ذلك ما نحن فيه وهو تفسير التوحيد شيخ الإسلام هنا يقول لن يكون موحدا حتى يلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له حينئذ يرد السؤال هذا الذي يعبد القبر وصاحب صاحب القبر هل التزم بعبادة الله وحده لا شريك له الجواب لا إذن كيف يقال هو مسلم لكنه وقع في الشرك ولم يقع الشرك عليه هذا القول باطل هذا الكلام الذي ذكره هنا كلام مختصر لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وموجود في دلع التعارض وهو كلام مؤصل قال رحمه الله تعالى التوحيد الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يتضمن إثبات إلهية لله وحده بأن يشهد أن لا اله إلا الله لابد أن يأتي بالقول وإلا لا يسمى لا يسمى موحدة. ثم هل القول كاف؟ الجواب لا لابد أن يعرف المعنى المعنى الصحيح وليس المعنى المنحرف ولابد أن يعمل بمقتضى الكلمة ولابد أن لا يأتي بناقض لها لن يكون مسلما إلا بهذا كل مسلم ولو كان عاميا ليس هذا من خصائص العلماء وطلبة العلم لا لابد أن يقول لا إله إلا الله ثم لها معنا لابد أن يعتقد معناها ثم لابد لها مقتضى أن يعمل بمدلولها لأن التوحيد ليس ليس علما فقط التوحيد علم وعمل كالإيمان علم وعمل فإذا وجد العلم فقط دون العمل فليس بموحد ولذلك قال يلتزم بعبادة الله ولابد أن يفعل وهذا من الأدلة كذلك في هذا الموضع على أن الأعمال الظاهرة داخلة في مسمى الإيمان لأنه إذا اعتقد بقلبه ولم يعمل قاط عملا خيرا حينئذ كيف يقول عبد الله كيف صار معبودا لن يكون معبودا إلا إذا عبد لابد أن يفعل لابد أن يعمل فإذا انتفى العمل حينئذ كيف يصير معبودا كيف يصير مألوها انتفى التوحيد وانتفى عنده الإيمان قال رحمه الله تعالى التوحيد الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم انما يتضمن اثبات الالهيه لله وحده بان يشهد ان لا اله الا الله الشيخ هنا نقرا كلام الاصل ليس في الكتاب قال انما يتضمن اثبات الالهيه لله وحده بان يشهد ان لا اله الا الله فلا يعبد الا اياه ها فاذا عبد غيره انتقضت الكلمه واضح الكلام ليس فيه ليس اين الشبهه أين الشبهه ليس فيه أدنى اشتباه لا إله إلا الله لن يتحقق له هذا القول إلا إذا عبد الله وحده دون ما سوى. وهذا كلام شكر السلام هنا رحمه الله تعالى كلام صريح بأن يشهد أن لا إله إلا الله فلا يعبد إلا إياه ولا يتوكل إلا عليه ولا يوالي إلا له ولا يعادي إلا فيه ولا يعمل إلا لأجله وذلك أي توحيد العبادة يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات من الأسماء والصفات ولذلك توحيد الربوبية عند أهل السنة والجمع يسلزم توحيد الألوهية وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية دلالات لا بد من دراستها للتضم مطابق دلالة الالتزام قال رحمه الله تعالى قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وقال تعالى وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين والذي عبد غير الله قد اتخذ ماذا الهين اثنين لانه عبد الله تعالى وعبد غيره انما هو اله واحد فايايا يفرهبون وقال تعالى ومن يدعو مع الله الها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون أطلق الكفر على الشرك وقال تعالى واسال من أرسل من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون قال وأخبر عن كل نبي من الانبياء انهم دعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له وقال قد كانت لكم أسوة حسنة في ابراهيم والذين معه إذ قالوا لا بد من القولي إذ قالوا لقومهم إن براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم هذه خاصة بمن؟ بالعلماء وطلاب العلم أم أنها عامة للعوام كذا؟ لابد من كفرنا بكم إذن الكفر بالطاغوت ليس من خصائص العلماء ولا طلبة بل هو عام فلابد من ذلك بالتنصيص قال إن براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وقال عن المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئن لتارك آلهتنا لشاعر مجنون قال وهذا في القرآن كثير يعني دلالة الآيات على ماذا على توحيد الإلهية وأن معناه إفراد الله تعالى بالعبادة وأنه ما من نبي إلا أرسل بهذا المعنى إذا لم يدع الله عز وجل أحد من الناس كائن من كان أن يدخل في مفهوم التوحيد بل أمر بالتوحيد بل خلق الخلق لأجل التوحيد وأنزل الكتب لأجل التوحيد وأرسل الرسل لأجل التوحيد ثم يدعه للناس الجهل من ومن على شاكلته قل لا بل بين مفهوم التوحيد وما ينقض التوحيد وهو الشرك الأكبر ونواقف الإسلام قال رحمه الله تعالى وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبيه وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العالم كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد وأنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه فقد فنوا في غاية التوحيد قال رحمه الله تعالى فإن الرجل حكم على من؟ على الشخص ليس على القول وليس على الفعل تبع فإن الرجل يعني الشخص فإن الرجل لأن الناس إذا قرأوا مثلا قال لا مراده ماذا؟ قوله والفعل إذن هذا تكفير نوعي لا تكفير عيني هذا باطل الأصل في حمل كلام العلمي بل في القرآن والسنة على التكفير العيني للنوعي هذا الأصل فيه ولذلك قررنا فيما سبق من كلام شيخ الإسلام وكلام غيره أن التكفير العيني لا يشترط فيه تحقق الشروط وانتفاء الموانع إلا في المسائل الخفية ومعدها فليست هذه القاعدة بمضطردها بل طردها يعتبر من البدع وليس من كلام السلف البتة دل ذلك على أن الأصل في الكفر وتنزيله هو العين وليس النوع من قال كذا أو فعل كذا هين يذنق العاصر فيه أنه ينزل على على قائله وفاعله قال فإن الرجل لو أقر بما يستحق الرب تعالى من الصفات ونزهه عن كل ما يتنزه عنه واقر بانه وحده خالق كل شيء لم يكن موحدا من هذا الرجل الذي سبق عن الشخص الذي اتى بكمال توحيد الربوبيه واتى بكمال توحيد الاسماء والصفات لم يكن موحدا ليس موحدا لماذا لانه داخل في قوله تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون الإيمان المراد به هنا الإيمان اللغوي وليس الإيمان الشرعي لأن الإيمان الشرعي لا يتم إلا بالإيمان بأنواع التوحيد الثلاثة وسائر أنواع الإيمان حينئذ إذا أتى ببعضه ولم يأتي بالبعض الآخر لو سمي ايمانا فهو باعتبار ظنه أو باعتبار المعنى اللغوي وأما باعتبار المعنى الشرعي فلا يسمى إيماناً أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض الكل ها يعتبر كافرا إذا آمن بالبعض وكفر بالبعض ما حكمه يعتبر كافرا إذا إيمانه الذي هو متعلق بالبعض هذا ملغي لا يعتبر شرعا فلو آمن بالقرآن كله وأنكر سورة واحدة ما حكمه كافر مرتد عن الاسلام أين ذهب إيمانه بسائر القرآن كفرته من أجل سورة وقد آمن به سائر القرآن قل نعم لماذا لأن الإيمان الشرعي له حقيقة يجب أن يؤمن بجميع تبي جميع القران فان بعض وجزا قلنا هذا التبعيض وترزع ليست شرعيه حينئذ لا ينفع ذلك كمن امن بجميع الرسل وكفر بنوح عليه السلام قد كفر بالرسل كلهم قل نعم كفر بالرسل وايمانه بالاكثر وكفره بالاقل هل الاقل يقضي على اكثر نقول نعم إذا امن بالبعض وكفر بالبعض لا يعتبر إيمان. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فإيمان بالربوبية وبالأسماء والصفات لا ينفعهم اذا وقعوا فيه في الشرك قال هنا لم يكن موحدا حتى يشهد ان لا إله إلا الله وحده فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له والإله هو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة وليس هو الإله بمعنى القادر على الاختراع فإذا فسر المفسر الإله بمعنى القادر على الاختراع واعتقد أن هذا المعنى هو أخص وصف الاله وجعل إثبات هذا هو الغاية في التوحيد كما يفعل ذلك من يفعل من متكلمة الصفاتية وهو الذي يقولونه عن ابي الحسن وأتباعه لم يعرفوا حقيقة التوحيد. إذن الأشاعرة لا يعرفون حقيقة التوحيد. فكيف يقال من أهل السنة والجماعة؟ أو لا نقول العصر ليس من أهل ليس من أهل السنة والجماعة. لكن لا نريد أن ندخل في متاهات. فنقول العصر في من اعتقد هذا المعنى أنه ليس موحدا. ليس موحدا. لم يكن كذلك حينئذ نقول هذا ليس من أهل السنة والجماعة. فكيف يقال بأن الأشاعر من أهل السنة لم يعرفوا التوحيد. لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله لا يعرفون ذاك لا قادر على اختراع إلا, إلا الله هذا الذي يحكون عن أب الحسن وأتباعه قال لم يعرفوا حقيقة التوحيد عن الذي جاءت به الرسل الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم فإن مسلك العرب كانوا مقرين يعني بما قر به ابو الحسن الاشعري والأشاعر لا فرق بينهم البته فالمشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم عقيده الاشاعره لا فرق بينهم البته هي بعينها لانهم يعتقدون ان مدلول التوحيد لا اله الا الله هو توحيد الربوبيه وهذا قد أقر به المشركون إذا ما الفرق بينهما لا فرق بينهم البته قال فان مشرك العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء وكانوا مع هذا مشركين هذا كلام من الشيخ والسلام رحمه تعالى كانوا يقرون المشركون العرب يقرون بتوحيد الربوبية وكانوا مشركين إذن يجتمع ماذا؟ الشرك الأكبر وينتفي عنه مصف التوحيد وينتفي عنه وصف الإيمان مع كونهم قد آمنوا بربوبية الباري جل وعلا وأسمائه وصفاته قال ففإن مشرك العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء وكانوا مع هذا مشركين قال تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون قال طائفه من السلف تسالهم من خلق السماوات والارض فيقولون الله هذا توحيد ماذا توحيد الربوبيه لو اقره واكتفى بهذا قال هذا هو الدين وهذا هو التوحيد حينئذ ينفعه لا ينفعه لماذا لانه لم ينفع من كان سابقا له قال فيقولون يسألهم من خلق السماوات للأرض فيقولون الله وهم مع هذا يعبدون غيره قال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون إلى قوله فأن تسحرون قال رحمه الله تعالى فليس كل من أقر بأن الله تعالى رب كل شيء وخالقه يكون عابدا له إذا أقر بتوحيد الربوبيه لا يلزم من ذلك أن يكون هذا باعتبار الواقع معتبار الواقع لا يكون عابدا فليس كل من أقر بأن الله تعالى رب كل شيء وخالقه يكون عابدا له دون ما سواه داعيا له دون ما سواه راجيا له خائفا منه دون ما سواه يوال فيه ويعادي فيه ويطيع رسوله ويأمر بما أمر به وينهى عما نهى عنه قال وعامة المشركين أقر بأن الله خالق كل شيء وابتغوا الشفعاء الذين يشركونهم به وجعلوا له اندادا قال الله تعالى ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعه جميعا له ملك السماوات والارض وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ثم قال ولهذا كان من أتباع هؤلاء يعني الذين فسروا التوحيد توحيد الربوبية من الأشاعلة ومنح نحى نحوهم وغيرهم من, من أتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقمر لأنه لا يناقض التوحيد عندهم يسجد للشمس ويسجد القمر ويعتقد أن خالق الشمس هو الله عز وجل إذن ليس بمشركا يعتبر ماذا؟ يعتبر موحدا فصرف العبادة لغير الله عز وجل هذا يعتبر شركا أكبر ولو لم يعتقد أنه شرك إذ ليس بلازم في تنزيل الحكم عليه أن يعلم أنه شرك قال من يسند للشمس والقمر والكواكب يدعوها ويصوم وينسك لها يعني يذبح ويتقرب إليها ثم يقول إن هذا ليس بشرك إنما الشرك إذا اعتقدت أنها المدبرة, أنها المدبرة لي فإذا جعلتها سببا وواسطة لم أكن مشركا قال ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا شركون انتهى كلامه رحمه تعالى وقال في موضع آخر وكلمة الشهادة التي دعا إليها الرسل لا اله إلا الله تجتمل على أنواع التوحيد الثلاثة يعني توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية وشيخ الإسلام كثيرا ما يقسم التوحيد إلى نوعين وهذا التقسيم لا يخالف التقسيم الثلاث ويدل عليه مقولته هذه وهي أن كلمة التوحيد تشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة يعني على ما جرى عليه الشيخ السلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى فليست وهابيه كما يقول بعض الزنادقه مشركين أن هذا من كيس محمد الوهاب رحمه الله تعالى أرادوا إبطال توحيد الألوهية ليجعلوا التوحيد محصورا في نوعين اثنين فقط وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات فلما جاء بهذا النوع ودعا إليه وبيّن أنه حقيقة التوحيد ان ناقض دينه الذي هو الشرك حينئذ أرادوا ابطال ذلك قالوا هذا بدعة من كيسه رحمه الله تعالى وهذا هو مسبوق بلدلات القرآن تدل على على ذلك قال رحمه الله تعالى إذن في كلامه هنا مختصر وبيّنه فيما اتضح به كلامه على جهة تفصيل لا يكون موحدا حتى يشهد ان لا اله الا الله ويقر انه ويقر أنه سبحانه وحده هو الاله المستحق العباده ويلتزم بعبادته وحده لا شريك له ثم قال واقسام التوحيد الثلاثه السابقه الربوبيه والولوهيه والاسماء والصفات متلازمة متلازمه بمعنى انها ان وجدت فتوجد جميعها وإن انتفت انت انتفى بعضها انتفى جميعها وإن وجدت على وجه الكمال في بعضها لزم أن يكون كذلك في الجميع والنقص في بعضها نقص في الآخر إذا متلازمه وجودا وانتفاءا كمالا ونقصا العاصل في توحيد الربوبيه أنه إذا وجد على وجه الكمال استلزم توحيد لله هذا العاصل فيه فاذا لم يستلزم دل على ان ثم خللا في توحيد الربوبيه اذا في وجوده يستلزم كذلك إذا انتفى توحيد الالوهيه دل على ان توحيد الربوبيه منتف وإذا لم يوجد توحيد الربوبيه على وجه الكمال لم يوجد توحيد العبادة على وجه الكمال إذا متلازمه وجودا وانتفاء كمالا ونقصا على الوجه الذي ذكرناه سابقا توحيد الربوبيه يستلزم توحيد الالوهيه وتوحيد الألوهية متضمن وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات شامل للنوعين معا أيهما أسبق في الوجود توحيد الربوبية أم توحيد الألوهية أيهما أول يوجد ثم الثاني يتبعه ها. الربوبية أول ثم بعد ذلك يقتضي ماذا؟ يقتضي العبادة والألوهية ولذلك يقال توحيد الربوبية مقتضي وتوحيد الالهيه مقتضى كالسبب والمسبب سبب يوجد أولا ثم يترتب عليه ماذا المسبب توحيد الربوبيه سبب وتوحيد الالوهيه مسبب عنه ولذلك لا لا يطعن في توحيد الربوبيه أو يهون من شأنه لا وهو أصل يعتبر أصلا أصيلا لتوحيد العبادة لكن ليس هو الأصل ابتداء في الدعوة إلى الله عز وجل إنما الابتداء يكون بتوحيد العبادة إذن اقسام التوحيد الثلاثه متلازمة كل نوع منها لا ينفك عن الآخر يعني لا يدعي مدعي بأنه موحد لله عز وجل في الأسماء والصفات على وجه الكمال ثم يقول أنا توحيد الربوبيه لا أريد قل لا هذا يدل على أنك لم تأتي بتوحيد الأسماء والصفات كل نوع منها لا ينفك عن الآخر فمتى أتى بنوع منها ولم يأتي بالآخر لم يكن موحدا كما فعل المشركون السابقون اتوا بتوحيد الربوبيه واتوا بجملة من توحيد الأسماء والصفات لكن ما نفعهم شيئا ما اغنى عنهم ماذا في وصف الشرك وما حل بهم بل لابد أن ينضم إليه النوع الثالث هو توحيد العبادة قال والقسم الثالث من أنواع التوحيد الذي هو توحيد للهية هو مقصود المصنف رحمه الله تعالى بتصنيف هذا الكتاب ولذلك قلنا كتاب التوحيد هنا للعهد الذهني والمعهود هو توحيد العبادة وليس المراد أنه لا يهتم بتوحيد الربوبيه والأسماء وصفات الله وإنما لكون المصنف قد عاين في ذاك الزمان من انتقض عنده هذا الأصل وهو توحيد العبادة، توحيد الإلهية فأراد رحمه الله تعالى أن يبين للناس فاهتم وجعله أصلا أصين في دعوه الله عز وجل في تاليفه وسائل رحلاته ونحو ذلك مما هو معلوم من شانه. وحاله قال وقسم الثالث هو مقصود المصنف رحمه الله تعالى بتصنيف هذا الكتاب وإن كان قد ضمنه النوعين الآخرين تعيد الربوبيه الأسماء والصفات لماذا خصه قال لأن هذا النوع هو أول دعوة الرسل أن اعبدوا الله ما لكم من إله غير ما من رسول إلا ويدعوا قومه اعبدوا الله هذا أمر بالعبادة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إذا التوحيد والعاصل في في الدعوة إلى الله عز وجل والناس بحاجة إلى التوحيد في كل زمان ومكان لا يقال هذه الطائفة أو هذه البلد هي في غنى عن التوحيد بل بد من الدعوة إلى التوحيد ولا يعرف الرجل بانتسابه إلى سلف الصالح إلا إذا كان ديدنه وديدن الرسل السابقين نبي صلى الله عليه وسلم افتتح دعوته بالتوحيد واختتم بالتوحيد وليس من الصواب أن يقال أنه دعا للتوحيد التوحيد حتى انتقل إلى المدينة ثم بدأ يدعو إلى الأحكام وتنزلت الشرائع هذا صحيح من حيث الزيادة يعني دعا الى التوحيد في مكة واستمرت دعوته حتى في المدينة لكن زيد على دعوته في مكة أن نزلت الشرائع وليس المرض أنه توقف لا بل كان في آخر رمقه عليه الصلاه والسلام أن لعن اليهود والنصارى قال اتخذوا قبور انبياء مساجد هذا التوحيد وهو قاله في في آخر رمق منه عليه الصلاه والسلام فدل ذلك على أنه افتتح دعوته بالتوحيد واختتم دعوته بالحياته صلى الله عليه وسلم بالتوحيد قال لأن هذا النوع هو أول دعوة الرسل أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولعموم البلوى في زمانه يعني زمان المصنف رحمه الله تعالى بل وعي الابتلاء ابتلاء العامة بعبادة القبور والأشجار وغيرها يعني قد فشى الشرك في ذاك الزمان فناسب أن يعتكف المصنف رحمه الله تعالى في دعوته وتاليفه لبيان هذا النوع قال في زمان بعبادة القبور والأشجار وغيرها ودعوة ال ودعوة الأنبياء والأولياء والصالحين وغيرهم هذا معطوف على قول بعبادة القبور وعبادة الأشجار وغيرها. ودعوة الأنبياء. يعني وبدعوه الأنبياء يدعون الأنبياء والأولياء والصالحين وغيره. فمن أجل ذلك صرف العناية في بيان ذلك. لا لكون توحيد الربوبيه لا يهتم به. أو توحيد الأسماء والصفات لا ينظر إليه. لا نهتم بتوحيد الربوبية وتحقيقه والدعوة إليه. وكذلك ما يتعلق بالأسماء والصفات لكن ليس هو الأصل. بل الأصل الأصيل هو الدعوه إلى توحيد العبادة وتوحيد الألوهية. قال وإن شئت قلت في تقسيم التوحيد كما قال ابن قيم وغيره توحيد نوعان يعني قسم التوحيد باعتبار آخر هذا الاعتبار نقول فيه باعتبار فعل المكلف لأن المكلف ينظر فيه باعتبار التكليف إلى أن التوحيد علم وعمل ما يرجع إلى العلم نوعان توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وما يرجع إلى العمل الفعل توحيد العبادة إذا بهذا الاعتبار إذا نظرنا إلى المكلف أنه مكلف بعلم وعمل إن حصر التوحيد في نوعين لأن من أنواع التوحيد الثلاثة السابقة ما يرجع إلى العلم في أصله وهو الاعتقاد وهو توحيد الربوبية وكذلك توحيد الأسماء والصفات فدخل تحت العلم نوعان وبقي ماذا ما يكون من شأن العمل والفعل فاختص بتوحيد توحيد العبادة قال رحمه الله وإن شئت قلت كما قال ابن قيم غير التوحيد نوعان وهذا لا يخالف التقسيم السابق قال توحيد في المعرفة والإثبات توحيد في المعرفة يعني يتعلق بالمعرفة وعرفنا مرارا أن الصحيح أن المعرفة والعلم بمعنى واحد عند جماهير أهل اللغة أن المعرفة والعلم بمعنى واحد عند جماهير اهل اللغة وكل من عرف المعرفة أو العلم بتعريف متغايرة وجعل بينهما فروقا فإنما هو مجرد الصلاح وأول مبتل بذلك هم أهل الأصول فرقوا بين العلم والمعرفة أما في لسان العرب وجماهير أهل اللغة على أن المعرفة بمعنى العلم والعلم بمعنى المعرفة وكل منهما يفسر به بالآخر ولذلك قال توحيد في المعرفة اي يتعلق بالمعرفة والعلم حقيقته هو إدراك المعاني العلم إدراك المعاني مطلقا وحصره في طرفين حقيقة سموهما التصديق والتصور إذن العلم هو إدراك المعاني والمعرفة كذلك هي إدراك المعاني وأما القول بأن هذا يستعمل في الجزئيات وهذا يستعمل في الكليات هذا مجرد الصلاح فيه في الاستعمال والقول عرفت زيدا ولا يقال علمت زيدا كذلك هو باعتبار الصلاح توحيد في المعرفة والإثبات بمعنى أن مداره على الإثبات أن تثبت لله ما أثبته لنفسه تثبت ذاتا لله عز وجل تثبت أسماءه وصفاته تثبت كذلك ما يتعلق بأفعاله جل وعلا على الوجه المذكور في الكتاب والسنة قال وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات هذا التوحيد قائم على النفي والإثبات باعتبار المتكلم أو المخبر وباعتبار المخاطب إما أن يصدق وإما أن يكذب ولذلك سماه كذلك في موضع آخر بالخبر، لأن مداره على على الخبر. فكل لفظ يذكر فيجعل مدار التوحيد عليه. توحيد في المعرفة، لأن مدار التقسيم على أو مدار القسمين على المعرفة التي هي العلم. توحيد في الاعتقاد، لأن مداره على الاعتقاد. توحيد خبري، لأن مداره على الخبر. فحينئذ توحيد الربوبيه وتوحيد الأسماء والصفات الباري جل وعلا يثبت أو ينفي صحيح ام لا؟ إما إثبات وإما نفي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم أثبت ونفى إذن يقابل من جهة المخاطب المخبر ماذا؟ إما أن يصدق وإما أن, أن يكذب ولذلك انحصر في هذين النوعين وتوحيد في الطلب والقصد الذي يسمى بالعمل أو الفعل أو الارادي لأن مبناه على العمل على العمل فيكون حينئذ دائرا بين الامر والنهي من جهه المتكلم وهو الباري جل وعلا المقابل بالامتثال وعدمه من جهه إذا كل منهما بالتقابل إما من جهة البارجة لو في فيثبت أو ينفي فالمخاطب المكلف إما أن يصدق وإما أن يكذب كذلك إما أن يأمر أو ينهى حينئذ المخاطب المكلف إما أن يمتثل وإما أن لا, أن لا يمتثل قال وتوحيد في الطلب والقصد وهو توحيد الإلهية والعبادة قال ابن قيم رحمه الله تعالى وأما التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب فهو نوعان توحيد في المعرفة والإثبات وتوحيد في الطلب والقصد فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى إثبات حقيقة ذات الرب يعني إثبات الذات على الوجه اللائق به جل وعلا وإن كان الأوض الذات هذا لم يرد فيه كلام السلف قال هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله واسمائه وتكلمه بكتبه وتكليمه من شاء من عباده وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمته يعني دخل فيه الإيمان بالقضاء والقدر قالوا قد أفصح القرآن عن هذا النوع جدا الإفصاح كما في أول الحديد وسورة طه وآخر الحشر وأول التنزيل سجدة وسورة الإخلاص بكماله وغير ذلك النوع الثاني ما تضمنه سورة قل يا ايها الكافرون قل يا ايها هذا خطاب أم لا؟ هذا خطاب قل يا ايها الكافرون اذا لا يقال يا ايها الاخرون صحيح لا قل يا ايها الكافر فيسمى الكافر كافرا ومن نفى وصف الكفر عن الكافر فهو كافر واضح الله عز وجل قل يا ايها الكافرون وقال الذين كفروا حينئذ اذا قل لا نقول كما يقول بعض المرتدين يقول لا نقول الكفار بل نقول ماذا الاخر من من اجل مراعاه انسانيته لا تجرحوا كما يقول بعض الناس قل هذا رد عن الإسلام مكذب لهذا النص قل يا أيها الكافرون ما قال يا أيها قل هذا ماذا تكذب لي للنص فالكافر يجب أن يسمى كافرا كما سماه الله عنه فإذا نفى عنه وصف الكفر وادعى شبهة أو دليلا فهي ردة عن الإسلام رضي من رضي وسخط من من ويكفر عين ليس عندنا نوعا فيه هذا التكفير بل هو عين بمعنى أنك إذا سمعت كائلا من كان ولو كان من العلماء يقول نقول هذا آخر ولا يجوز أن نقول كافر مراعاة لانسانيته. سمعت بعض المرتدين كذا يقول مراعاة لانسانيته لالا تجرحه بهذه الصفه حينئذ تقول يا ايها الاخر قل لا هذا تكذيب لي لهذا النص يا ايها الكافر فيجب ان تقول يا ايها الكافرون ويسمى النصارى كفار وتخاطبهم بذلك كفار ويسمى النصارى كفار وتخاطبهم بذلك وهم كفار من نفى عن ذلك فهو كافر ويلحق به اليهود والنصارى قل يا ايها الكافرون وقول تعالى قل يا اهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا الآية وأول سورة تنزيل الكتاب آخر وأول سورة المؤمن وسطه آخر وأول سورة الأعراف آخره جملة سورة الأنعام غالب سور القرآن القرآن كل من أول إلى آخره فهو دعوة في في التوحيد قال رحمه الله تعالى وبهذا التوحيد ولأجله أرسلت الرسل الذي هو توحيد القصد والإرادة توحيد الألوهية وأنزلت الكتب بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد بل كل آية متضمنة للتوحيد شهيدة به داعيه إليه فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله وهو التوحيد العلم الخبر أنظر سماه باسم غير الاسم الذي صدر به التقسيم قال توحيد في المعرفة والإثبات. ثم قال توحيد العلم خبري كلها أسماء لمسمى واحد معرفه لأن مداره على المعرفة علمي لأن مداره على العلم وهما مترادفان إثبات لأن قائم على أن تثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه من الصفات والأسماء والأفعال خبري لأن مداره على الخبر والخبر محتمل الصدق والكذب لذاته حينئذ إما أن يصدق المكلف وإما أن يكذب والبارج لو وعلا يخبر بالإثبات تارة وبالنفي تارة وإما دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له وخلعي ما يعبد من دونه من دونها كذا من ساقطا ما يعبد من دونه وهو الإرادي الطلبي يعني مرده الاراده والطلب وإما أمر ونهي وهو حقوق التوحيد ومكملاته وإما خبر عن أهل التوحيد وجزائهم وأهل الشرك وجزائهم فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي الشرك وأهله وجزائهم وركنا التوحيد الصدق والإخلاص إذا بين الله تعالى في هذه الجملة السابقة أن القرآن كله في التوحيد بل كل آية متضمنة للتوحيد شهيدة به داعية إليه ثم قال وركنا التوحيد للصدق والإخلاص إذا قيل الركن الشيء معناه الشيء الذي لا يتقوم إلا به ان لا يقوم إلا إلا به والركن جزء الذاتي إذًا داخل فيه في الذات فالصدق داخل في ذات التوحيد لن يكون موحدا إلا إذا صدق مع الله عز وجل وكذلك الإخلاص داخل في مفهوم التوحيد فلن يكون موحدا إلا إذا أخلص لله عز وجل فيه توحيده. قال ابن قيم والصدق والإخلاص ركن ذلك التوحيد كالركنين للبنيان وحقيقة الاخلاص توحيد المراد فلا يزاحمه مراد ثاني هذا في في النونيه قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى في مدارج السالكين العبد له مطلوب وطلب مطلوب يعني المقصود المعبود وله طلب الذي هو الطريق ف الاخلاص هو توحيد المطلوب والصدق هو توحيد الطلب فالانقسام في المطلوب مناف للإخلاص والانقسام في الطلب حينئذ مناف للصدق هذا الفرق بينهما قال رحمه الله تعالى العبد له مطلوب وطلب فالإخلاص توحيد مطلوبه والصدق توحيد طلبه إذن فرق بين النوعين قال فالإخلاص الا يكون المطلوب منقسما يكون المطلوب مقسما والصدق أن يكون الطلب منقسما فالصدق بذل الجهد والإخلاص افراد المطلوب ولذلك قال وحقيقة الإخلاص توحيد المراد يعني إفراد الحق سبحانه بالقصد في في الطاعه وهذا المعنى هو معنى توحيد العبادة لأن توحيد العبادة هو إفراد الله تعالى به بالعبادة وكذلك ما يتعلق بالإخلاص هو افراد الله تعالى بالعبادة قال فلا يزاحمه مراد ثاني قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذه الآية صدر بها المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب الذي عرفنا أن تقدير الباب باب وجوب التوحيد كتاب التوحيد ثم يقال ثم ترجم مقدرة وهي باب وجوب التوحيد أراد أن يبين أولا الحكمة من خلق الجن والإنس فبين أن العبادة التي هي بمفهوم التوحيد هي الحكمة من خلق الجن والإنس قال وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذا استثناء مفرغ من من أعم الأحوال قال المحشي قول بالجر عاطف على التوحيد ويجوز الرفع على الابتداء يعني فيه وجهان يصح أن يقال كتاب التوحيد وقول الله تعالى ويصح أن يقال كتاب التوحيد وقول الله تعالى أكثر الشراح على الجر أنه مرجح على الرفع وجوز الرفع والعكس هو الصواب أن الراجح هو الرفع ويجوز الخفظ أن الراجح هو الرفع ويجوز الخفضه والرفع أرجح لأن الخضة حينئذ يكون عطفا على المضاف إليه على المضاف إليه يعني باعتبار ماذا كتاب التوحيد وقول الله تعالى التقدير كتاب التوحيد وكتاب قول الله تعالى هذا ليس بمراد هذا ليس ليس بمراد حينئذ نفصله نقول كتاب التوحيد وقول الله تعالى يصير قول مبتدى وجملة وما خلقت الجن والإنس هذا قصد لفظها فهي الخبر إذن قول بالرفع عن أنه مبتدى والآية نقول قصد لفظها حينئذ تكون خبر هذا أولى مما ذكره أكثر الشراح وهو أن قول بالجري حينئذ يكون عطفا على التوحيد وهذا فيه إشكال إشكال لغوي كتاب التوحيد وكتاب قول الله تعالى ليس مرادا للمصنف قال هنا قول بالجري عاطف على التوحيد ويجوز الرفع على الابتداء إذا قلنا الرفع على الابتداء أين الخبر الخبر جملة وما خلقت الجن والإنس إلا, إلا ليعبدون يعني قصد لفظها فهي, فهي خبر وجملة قول, قول الله مضاف مضاف إليه هذا مبتدى وجمله تعالى هذه حال من لفظ الجلاله ثم اراد ان يبين معنى العباده لانه ذكر في الايه ان الحكمه من خلق الجن والانس هي العباده إلا ليعبدون الا ليعبدون فما هي هذه العباده التي من اجلها خلق الجن والإنس قال لها معنيان معنى لغوي ومعنى شرعي أما المعنى اللغوي قال والعبادة لغة التذلل والانقياد يعني كل من تذلل لشيء فقد عبده ولذلك قالوا طريق معبد أي مذلل بكثرة الوطء بالاقدام بالأقدام قالوا إبل مذلل كذلك لكونه ينقاد وأما المعنى الشرعي وهو المقصود هنا فالعبادة لها اطلاقان إطلاق باعتبار المتعبد به وهو ما يسمى به بالمعنى الاسمي حينئذ يراد بهذا المعنى حصر الأقوال والأفعال ويطلق لفظ العبادة ويراد به المعنى المصدري وهو التذلل والخضوع فبعض أهل العلم عرف العبادة بالمعنى الاسمي فأطلق اللفظ الذي هو المصدر العبادة وأراد به المتعبد به وهو مختاره المصنف قدمه هنا وهو كلام شيخ الإسلام من رحمه الله تعالى فعرفه بقول اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطن هذا التعريف اختاره شيخ الإسلام كما هو في رسالته العبودية وفي غيرها كذلك اختار هذا باعتبار أن اللفظ العبادة اسم له مسمى هذا المسمى الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة التي تصدر من من العبد إذا اسم له له مسمى كما تقول زيد مسماه ذات المشخصة وأما المعنى المصدري فالمراد به التذلل والخضوع لله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه محبة وتعظيما يعني مرده إلى المعنى اللغوي لكن مع زيادة الأوامر والنواهي وليس ثم فرق بين المعنيين عند التعبد وإنما المراد بهذين به التعريفين أن يذكر لفظ العبادة في الشرع تارة يراد به المعنى الاسمي وتارة يراد به المعنى المصدري. لكن من تلبس بالمعنى الاسمي لا بد أن يتحقق بالمعنى المصدري. إذ من الممتنع شرعا أن يصلي لله عز وجل لا متذللا له خاضعا منقادا حينئذ لا تنفك الصلاة عن المعنى المصدري. فكل عبادة بالمعنى الاسمي يصدق عليها المعنى الاسمي لا تنفك عن المعنى المصدري ولا يتصور أن يقوم بالقلب التذلل والخضوع دون أن يمتثل بفعل الأوامر واجتناب النواع إذا كل من المعنيين لازم للآخر إذا ما الفائدة؟ من التعريفين نقول الفائدة أن تفهم كلام الباري جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فقد ياتي لفظ العباده ويراد به المعنى الاسمي وقد يراد وقد ياتي لفظ العباده ويراد به المعنى المصدري اما الموحد والمكلف والمؤمن والمسلم إذا عبد الله عز وجل فلا بد ان يتحقق بالمعنيين لا بد من أمر يفعله ولا بد من نهي يجتنبه ولا بد من تذلل يصاحب ذلك الفعل ويصاحب ذلك الترك إذن ثم فرق بين المعنيين. قوله شرعا يعني باعتبار الشرع إذا قيل شرعا هذا يخالف ما يذكره العلمي فيما يقال فيه الصلاح. يعني للصلاح هذا ليس حقيقة شرعية وأما إذا قيل شرعا فالأصل فيه أنه حقيقة شرعية وقد يؤول في بعض المواضع فيقال الفقه شرعا وهو مراد به المعنى للصلاحة فيؤول فيقال الفقه في الصلاح أهل الشرع هكذا قال بعضهم والصواب أنه إذا أريد بالحقيقة الحقيقة الشرعية فيقال شرعا وإذا كان يراد بالحقيقة الحقيقة العرفية أو الصلاحية قيل كذا الصلاحا ولا يستعمل بعضها في معنى الآخر فلا يقال الصلاة الصلاحا كذا وكذا قل هذا باطل ولا نقول الفاعل شرعا هو الذي الاسم المرفوع بعد فعل قل هذا باطل لماذا لان هذه حقائق صلاحيه إذن لا, لا يمزج بين بين النوعين قال اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه إذن العبادة قائمة على محبه الله عز وجل لما كلف به العبد ولذلك كل ما أمر الله تعالى به العبيد المكلفين فهو محبوب له مرضي عنه فعينئذ يرد السؤال إذا كان البارج الله يحب هذه العبادة ويرضى عن هذه العبادة لا شك أن المحبة والرضا وصفان للبارج الله وعلا وهما غيب فما الذي يدلنا على وجود المحبة والرضا نقول إذا أمر به وإلا هو في الاصل أنه غيب تصف به الباري جل وعلا فإذا جاء الأمر به في الكتاب والسنة سواء كان أمر إيجاب أو أمر استحباب، قلنا هذا يدل على ماذا على أنه محبوب للباري جل وعلا مرضي عنده وهذا يستلزم من جهة الأمر والله قال من الأقوار والأعمال الظاهرة والباطنة فالعبادة قال في موضع آخر شيخ الإسلام الحمد تعالى هي طاعة الله بامتثاله ما أمر الله به على ألسنة الرسل طاعة الله تعالى بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل وأمر هنا يدخل فيه نهى إذا أطلقت الأوامر هكذا دخلت فيه النواهي وإذا جمع بينهم الأوامر والنواهي فالاول طلب إيجاد والثاني طلب كف وقال ابن كثير هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور وذلك هو حقيقة الإسلام لأن معنى الإسلام الاستسلام لله تعالى المتضمن غاية الانقياد والذل والخضوع استسلام وهذا لا يكفي لابد من ماذا لابد من فعل أوامر فالإسلام قول وعمل ليس قولا فقط ليس مجرد كلام والتوحيد كذلك قول وعمل ليس مجرد كلام فليس عندنا إسلام بالكلام فقط وليس عندنا إيمان بمجرد الكلام بل بد أن يضيف إلى الكلام والاعتقاد أن يضيف العمل وإلا لا يكون مسلما ولا يكون مؤمناً ولا يكون موحدا البتة قال رحمه الله تعالى قوله وما خلقت الجن وما خلقت أي ما خلق الله الثقلين الجن والإنس إلا لحكمة عظيمة قلنا هذا إلا هذا إيجاب فيه حصر وقصر أي ما خلقت الجن والإنس لأي حال من الأحوال ولأي حكمة من الحكم إلا لحكمة واحدة وهي العبادة وما عدا العبادة فهو منفي إما بالمنطوق وإما بالمفهوم إذا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبد حصر وقصر البار جل وعلا علة الخلق وحكمة الخلق من هذين الثقلين عبادته جل وعلا ما سوى العباده فهو منفي اما بالمنطوق واما بالمفهوم هذا حصر في غايه او في اعلى درجات صيغ الحصر وما خلقت ما نافية خلق الله الثقلين الجن والانس الا لحكمه عظيمه وهي عبادته وحده لا شريك له وترك عباده ما سوى لن يسمى توحيدا الا مع ترك عباده ما سوى إذا لم يترك عبادة ما سواه فليس بموحد احفظوا هذه يعني مفهوم التوحيد إيجاد وترك لابد أن يوجد العبادة المتعلقة بالباري جل وعلا ثم يترك ماذا؟ يترك عبادة ما سواه لو أوجد الأول ولم يأتي بالثاني لا يكون موحدا لا لابد أن يجمع بين الأمرين عبادته وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه ففعل الأول وهو خلقهم ليفعلهم الثاني خلقت هنا عندنا فعلان وفعلان عندنا فعلان يعني الصلاحيان فعلان خلق يعبدون عندنا فاعلان خلقت تا يعبدون الواو من فعل الاول فعل الاول الذي هو الخلق الله عز وجل يعبدون من الذي يفعل الثاني هم العباد اذن فعل الأول لا ليفعل بهم الثاني وإنما فعل الأول ليفعلهم بأنفسهم الثاني وإلا صار ماذا صار جبرا يعني جبرهم على عبادته وليس الأمر كذلك ولذلك أسند العبادة إلى الواو والواو هنا مسمها أو مصدقها الثقلان الجن والإنس ففعل الأول وهو خلقهم ولذلك أسنده إلى التاء خلقت ليفعلهم يعني العبيد المكلفين هم الثاني وهو عبادته لا ليفعله وسبحانه بهم الثاني فيجبرهم على العبادة صار مذهب الجبرية فإن من سبقت عليه الشقاوى. لم يُرِل سبحانه وقوع العبادة منه لما له في ذلك من الحكمة يعني قوله جل وعلا ليعبدون اللام هنا لام التعليم لام التعليم والإرادة هنا إرادة شرعية وليست إرادة كونية وسياتي الفرق بين الإرادتين قال هنا لما في ذلك من الحكمة وقال بعض السلف إلا لآمرهم وأنهاهم واختاره الزجاج والشيخ وغيرهما قال ويدل على هذا قول تعالى يحسب الإنسان ان يترك سدى يعني ما المراد بقوله إلا ليعبدون فيها تفسيران للعلم علم قيل إلا ليعبدون إلا ليوحدون ففسرت العبادة به بالتوحيد وقيل أعم من ذلك إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم وأنهاهم ولا شك أن التوحيد بعض المأمور به وليس كل المأمور به وكذلك النهي عن الشرك هو بعض المنهي عنه وليس كل المنهي عنه حينئذ إما أن يفسر بهذا أو يفسر بذلك شيخ الإسلام بن تيم رحمه الله تعالى اختار أن يفسر بالمعنى الاعم وإن ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أي أمر بالعبادة في القرآن فهو أمر بالتوحيد قال تعالى أن يحسب الإنسان أن يترك سدى قال الشافعي لا يؤمر ولا ينهى وقال اعبدوا ربكم أي اتقوه فقد أمرهم بما خلقوا له وأرسل الرسل بذلك وكلما وردت العبادة في القرآن فمعناها توحيد الله بجميع أنواع العبادة يعني كل إياك نعبد أي إياك نوحد وسميت وظائف الشرع عبادات لأنهم يفعلونها خاضعين لله فيكونون من أهل رضاه إذا حاصلوا الآية والاستدلال بها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فيه بيان حكمة من خلق الجن والإنس وأنها محصورة في عبادته جل وعلا سواء فسرت العبادة بما هو أعم أو فسرت به بالتوحيد وفيه دليل كذلك على أن الجن مخلوقون وأنهم مكلفون بما كلف به الإنس والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين